مع الشيخ أبي إسحاق الحويني يا سيرة الخلفاء والنبناء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكرين بالأسف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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما عبد الله ابن عمر فإنه ولد كما يقول الزبير بن بكار سنة ثلاثة من المبعث مبعث النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه ولد بعد ذلك لأنه رضي الله عنهما لما كان في غزوة أحد كان سنه 13 سنة كان سنه 13 سنة وأول مشاهده غزوة الخندق كان سنه 15 سنة يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في صاحب البخاري رده هو البراء بن عازب في غزوة أحد طبعا في غزوة بدر رده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يطيق القتال غزوة أحد برضو أيضا رده وكما قلنا أول مشاهده في غزوة الخندق سنة خمسة عشرة سنة خمسة عشرة من الهجرة كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على حياة النبي صلى الله عليه وسلم فترة من حياته الأولى كان رجلا عزبا أي لم يتزوج وهذا الخبر الذي سأذكره رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر ومن حديث نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر لكن لكن مسلما رحمه الله لم يذكر روايه نافع لم يذكر لفظ نافع انما احال على روايه سالم وروايه نافع لهذا الحديث ابسط ويعني اشبع من روايه سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر كنت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شابا عزبا أبيت في المسجد وكان الناس يرون رؤى فيعبرها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعبر الرؤية قد تكون الرؤية بشرى كرينا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات قال وما هي رسول الله قال الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له فنفسه يرى رؤية ففي ليلة من الليالي قال فقلت لنا فقلت اللهم إن كنت تعلم أن في خير فأرني رؤية وفعلا نام عبدالله بن عمر لكنه استيقظ فزعا ما الذي رأاه رأى ملكين بيد كل ملك مقمعة من حديد يعني عصايا حديد وهم الاثنين أخذاه جميعا يا وجرانه إلى جهنم جرجر فيه ووصل جهنم وعبد الله بن عمر وهو فزع يقول اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار قال حتى اوقفاني على شفيرها على حرفها فإذا هي مطويه كالبئر والبئر لا تكون بئرا إلا إذا بني بني بداخلها جدر لكن لو حفرت الحفره وسبتها كده فهادي اسمها قليب اسمها قليب لو تذكرون قليب بدر اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قدف فيه أبا جهل وعتبة ابن ربيعة وشبت ابن ربيعة والجماعة دول هذا القليب اللي هي عبرها عن بئر محفورة لكن مش مبنية من الداخل فإذا بنيت هذه ال ال هذه ال ال ال ال الحفرة من الداخل صارت, إيه؟ صارت بئرا <تصفيق> وبعدين البئر دي بيبقى لها قرون القرون دي إما بيبقى عبرها عن جدران مبنية جذران رفاعة كده مبنية على حفة البيئ أو تكون من خشب فيقول عبد الله بن عمر إن الملكين دول جروا وأفوا على شفيري النار وهو يقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار قال فإذا هي مطوية كالبيئر وإذا فيها أناس من قريش عرفتهم معلقون من أرجلهم في هذه اللحظة عبد الله بن عمر فزع ويلقى في النار ظهر ملك ثالث بيده مقماعة من حديد فقال له لم ترع أي لا تخف قال وأخذني منهما في الروية نافع قال له الملك نعم الرجل أنت الملك الوالثالث اللي خده منهما قال له نعم الرجل أنت لو كنت تقوم من الليل استيقظ عبد الله ابن عمر فزعا وكأنما كره أن يقص هذه الرؤية لفضاعة مظهرها أو ظاهرها خشي أن يقصها وكره أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقصها على حفصة أم المؤمنين وهي أخته فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل قال نافع وقال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا لمن البخاري بواب لنرى هذا حيث عدة مواضع بواب على هذا الحديث التبويب المباشر في كتاب التهجد في أوله في أوائل كتاب التهجد قال باب فضل قيام الليل وأن قيام الليل ينجي من النار فأخذ ابن عمر هذه البشارة, البشارة نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل وفي اللفظ الآخر قال عبد الله رجل صالح في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمراء أنه رأى أنه في الجنة وبيده سرقة من حرير أو من استبرق سرق للقطع يعني فلا يشير بهذه إلى موضع في الجنة إلا طارت به إلى هذا الموضع فقصها عبد الله بن عمراء على أخته حفصة أم المؤمنين أيضا رضي الله عنها فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله يبقى النبي عليه الصلاة والسلام زكاه مرتين زكى ابن عمر هكذا باللفظ الصريح مرتين مرة لما رأى أنه في الفرورية الأولى التي رأى في المسجد أنه يساق إلى النار والمرة الثانية لما رأى نفسه يطير بهذه السرقة من الحرير إلى أي مكان في الجنة فقال عليه الصلاة نعم الرجل عبد الله وطبعا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقالها تزكية لأنه لا يزكي إلا المزكة ولا يزكي رجلا إلا كان من أهل الجنة عليه الصلاة والسلام وأيضا أخرج أبو الطاهر الزهلي في فوائده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ونحن متوافرون فما بيننا شاب هو أملك لنفسه من عبد الله بن عمر طبعا يعني هذا ثناء عاطر من ابن مسعود ولك أن تعلم أن ابن مسعود رضي الله عنه زكى ابن عمر وابن عمر شاب أو ابن عمر كهل يعني ابن مسعود مات قبل عثمان رضي الله عنه مات في خلافة عثمان سنة 32 هجرية مات قديما وعبد الله بن عمر مات سنة 74 هجرية شوف الفرق ما بين الوفاتين ابن مسعود مدسة 32 ابن عمر مدسة 74 وله 86 سنة أو سرعة 80 اللي هو ابن عمر يعني لما قال عبد الله بن مسعود وزكى ابن عمر أنه كان ما كان هناك شاب أفضل منه زكاه لما كان ابن عمر تجاوز الكهولة بسنة سنتين يعني كان تقريبا سنه في حدود 43-44 سنة فكيف إذا اطلع ابن مسعود على ابن عمر بعدما شاخ ورعوى ونضج ورعوى إذن لقال فيه مقالا أعظم من هذا وطبعا شهادة مثل عبد الله المسعود هذه شهادة ثقيلة في الميزان ليه لأن ابن مسعود كان من السابقين الأولين من المهاجرين وهو صاحب نعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان مقربا وحبيبا من الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سالم ابن أبي الجعد وهذا الأثر أخرجه أبو سعيد ابن الأعرابي وأبو بكر الشفيع في الغيلانيات والمحاملي في المحامليات من طريق سالم ابن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه جابر ابن عبد الله وجابر إذا أطلق يبقى جابر بن عبد الله لأننا ندلنا جابر بن سمر جابر بن سمر يأتي منسوبا إنما إذا رأيت فلسطة جابر وخراس يبقى, إيه؟ يبقى جابر بن عبد الله قال ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر وأخرج أبو العباس السراج بسند حسن في تاريخه عن السد قال رأيت نفرا من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله ابن عمر وإنه ظل يعني بعيدا حتى عن أعمال القضاء وأعمال الإمارة ولم يعني يشترك مطلقا في هذه حتى أبو, أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لما طعن عمر بن الخطاب وجاء بها الجماعة أصحاب الشورى الستة فكان معهم عبد الله بن عمر فعمر بن الخطاب لما جعل الشورى في ستة قال يحضركم عبد الله وليس له من الأمر شيء أو قال ليس له في الأمر شيء لحد يقدمه ولحد يرشحه ولحد يدخل في الجماعة عبت عشورة اللي ممكن يأخذ الخلافة ولا هذا الكلام قال يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شيء ظل عبد الله بن عمر هكذا حتى لقي ربه تبارك وتعالى يعني لم يلي ولاية ولم يجب خراجا ولا شيء من هذا القبيل بل ظل كما هو كما قال يعني جابر ابن عبد الله كما قال يعني السدي أنه سمع بعض الصحابة كانوا يقولون لم يكن أو لم يضل أحد على الحالة التي فارق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله ابن عبد الله والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه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 find now